من هو الرامهرمزي ما من يعرف الرامهرمزي ما اسمه لما انا لا بده تحفظون اسماء الرجال هو الرامهرمزي من هو نعم ابو محمد الحسن بن ها الحسن بن رحمن من الحسن عبد الرحمن أم الرامة هربوزي توفي سنة سنة الستين وثلاثمائة ما اسمه كتابه الكتاب اسمه محدث الفاسق احسنت ابن الصلاح من هو ابن الصلاح الامام ابن الصلاح من هو تعرف يا ابني ما تعرف الله يهدي لماذا ما تعطل المحدث ابن الصلاح من هو ابن الصلاح ايوه انسى يقول لنا من هو منو منو من اللي داري عنده ها غنغلق الدفتر اغلق الدفتر كتاب اغلق ايوه, أيوه. أيوه. منه ابو عمرو عثمان بن أمّن بن عبد الرحمن الشهر الشهريزري المعروف بالصلاح كم فيها سنة ما تعرف سنة بنتي من الصلاح آه من يعرف آه أنا بأربعون بعد الستمية ستما دربار باربعين لا اسم انتها تقرأ من الدفتر ثم تاتي تجاوب انتها طيب ما اسمه كتابه ها؟ ما أحوال؟ أيوة معرفة احواب انواع ايه معرفة انواع علوم الحديث معرفة انواع علوم الحديث احسنت الخطيب البغدادي ما اسمه اه. احمد ابن من, من؟ ابن علي ابن احسنت احمد ابن عبد ابن الخطيب البغدادي توم فيه سنة ايوه لا تكونوا تقرؤوا من الدفتر tak ada mazhab tertentu jawab, mana salah? Ibum, ada mazhab. Ibum, anak ibu Yang menjawab, jangan membaca dari buku. Yang membuka dari buku dulu baru menjawab. Yang demikian tidak pantas, tidak boleh. Tofiq salat. Eh, terima kasih. Ayo, nanti akhir pelembut. آه. سنة كنتو في أمداد شيئهم أولي للصغار أكثرهم سواء هناك في الخلف كل يوم يتناقص هنا 63 بعد 400 400 62 ما اسم الكتابه كتاب الخطب البغدادي في المصطلح في مصطلح الحديث الكفاية في معرفة أصل الرواية تمام ما شاء الله ما معنى علم الحديث دراية أو ما وصلنا مستنها عن ما هو تعريف مستنها الحديث حديث أو علم الحديث دراية يا مرحبا جماعة يا احوال السند القبول والرد احسن طيب ما معل السند ما هو السند ايوه ماذا الموسمة الى المثل احسن وما هو المثل ما هو المثل اه وما عرف Najib, zahiran, muzahiran, butuh untuk dimuraja. Jadi dimuraja terlebih dahulu. Macam mana? pelajaran Ajaran belajaran butuh untuk dimuraja. Jadi dimuraja terlebih dahulu. Jadi dimuraja terlebih dahulu. Macam mana? Belajar. Ajaran belajaran butuh untuk dimuraja. Jadi dimuraja terlebih dahulu. Macam mana? Belajar. Ajaran belajaran butuh untuk dimuraja. Jadi dimuraja terlebih أن يأتي أنا أن يأتي أنا أو غير أو غير أو يعني بعض المدرسين درسين تراجع الدرس أي فضلا من تعيه لا من الكلام هذا تعريب المثل من تعيه لا يستند من الكلام فلماذا نتعلم المجتمع كيف لا أنت ما عربي فهم ليه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 ورا حاجي اعرف مشكلة هذي مش الهيبة ها لمعرفة لمعرفة الرجال. الرجال يعني لمعرفة المقبول والمردود لمعرفة المقبول والمردود طيب مم. من لمن البيتونية الوطنيه البيتان الاولان من يسمح البيتان الاولان ام طبل فبال... شو صوتك حتى اتقدم وصليا على من من يسمح ضيفين عبده بالحمد مصنيا على محمد من اجمل من سيسمع البيتين ولا حد احسن ها احسن هذا هذي اتفضوها تطبعوها وتحفظوها ها من ما ها من يحفظ من يحفظ البيتين ايه سبب احصلت احصلت احدثين ثلاثة ها من الرابع اه تمر تمر البيت بقي بيت بعد وذي من اقسام اتوا حده تمام خمسة سادس من او الرابع واحدين ثلاثة اربعة من هو الخامس فضل وكل واحد اتاه حدة السابس من انا اريده اقل حاجة اشرين وان هو عدة اتاه كل واحد احسن في السابع من اه اريد كل حاجه اشري اذا ما في اشري ما في درس اه شوف كيف اذا ما تحفظ مشكله paling sediki setar 20 orang ana 20 orang tidak ada ders difrahkum ها السابع من من ثاغرنا يالا فضل خير نبي وكل واحد احسن يالا مخفف انا مخفف الله عنكم مخففنا الى ثلاث عشر ثلاث عشر واحد بس من عشرين الى ثلاث عشر خففنا عنكم آه. كل واحد أتى أحسن كان اسمك برايم قلنا ولا من هذا؟ صنع. صنع. صنع؟ اسمه ماذا سمع اسمه سمع ما اسمه موهب البراهيم ما تقولنا برايم تقول برا طيب أكثى سمعان يلا ها أنت سمعت هل سمعت ولا لا هل هل سمعت قدى ستار قبل من tadi يلا سبان الله الحمد لله رب العالمين اقم الصلاه وكل واحد العاشر من من العاشر فنقص خفف عنكم 8 ناقص 8 20 بعدنا ثمنه، يلا، أي عبد الله أي عبد الله سكر، أي شهادات. أحسنك يا أخي، أنت لا ت لا ت تستحي هذا علم النبي عليه الصلاة يقول نعمة نساء الأنصار dan bukan ilmu yang hakiki an kita dengan ilmu ini. Nanti suruhlah kira. Ya kadang-kadang menghafal bukan yang dia sembah. Naam, Bagi kalian jangan sampai malu dalam permasalahan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauti para wanita Quraisy karena tidak menghalangi rasa malu dari menuntut ilmu dari pertanyaan tentang ilmu. Sebenarnya kalian yang menghafal banyak.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 أحد فارد عشر من، <تصفيق> <تصفيق> في عشر؟ في فارد عشر، من فارد عشر؟ أنا متأكد إن هناك فارد عشر. هيه، من هو فارد عشر وخلاص؟ الفارد عشر من؟ هيه، في أحد فارد عشر؟ هذا أفضل. أحسد، ربع عشر. مرفاني إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. طيب الحمد لله رب العالمين. يقول الله رحمه الله تعالى أبدوا بالحمد مصنيا على محمد خير نبي أرسى أبدوا بالحمد مصنيا على الحمد, الحمد هو الثناء الحمد هو الثناء فبدأ المصنف قصيدته بالحمد والحمد المطلق هو لله عز وجل الحمد المطلق هو لله سبحانه وتعالى ثم تأتي هنا مسألة الفرق بين الحمد والشكر الفرق بين الحمد والشكر فالحمد يكون اعم اعم متعلقا واخص الة وعكسب الشكر فالشكر يكون أعم آلة وأخص متعلقة ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن الحمد يكون أعم متعلقا بمعنى أنه يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة تقول أحمد أحمد الشخص لإنعامه ولإحسانه فهذا يكون في مقابل نعمة تحمده على إحسانه وعلى تفضله وإكرامه فهذا أزدى إليك وأعطاك يعني وأعطاك شيئا تثني به عليه هذا يكون في مقابل نعمة وأيضا يكون الحمد في غير مقابل نعمة كان تقول أحمدك لشجاعتك أحمدك لشجاعتك أو لشهامتك طيب أو يعني مثلا قوتك طيب إذن الحمد يكون أعم متعلقا بمعنى يكون في مقابل نعمة ويكون في غير مقابل نعمة. يكون في مقابل نعمة إذا أزد وأعطيك شخص أمرا وإحسانا منه. طيب كان يتفضل عليك بما مثلا، فأنت تثني عليه. علم تثني عليه. تحمده يعني تثني عليه. تقول أحمدك لإحسانك. ويكون أيضا في غير مقابل نعمة كأن تكون هناك أشياء خاصة به مثل الشجاعة والجود وما شابه ذلك الشجاعة والقوة ونحو ذلك فتقول أحمدك مثلا لشجاعتك لجراءتك لقوتك في الحق فهذا يصح أن, يصح أن نطلق الحمد على هذا وعلى هذا وقولنا أخص آلة لأن الحمد يكون باللسان ما يكون بالجوارح يكون بايش باللسان ولذلك ما الحمد هو العم متعلقا لأنه يتعلق في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة وأخص آلة لأنه يكون في اللسان يكون بايش باللسان عكس الشكر كما سيأتينا إن شاء الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syekhuna Abu Abdissalam hafizahullahu ta'ala melanjutkan pelajaran beliau dan pada hari ini memulai dari bait yang pertama dari Al-Baikuniyah. Baitu perkata Anusah Himbul Bait. Ad'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Aku memulai bait ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan berselawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik nabi yang telah diutus. Saudara, memulai baitnya dengan alhamd yang maknanya adalah as-sana yaitu pujian dan pujian yang mutlak itu hanyalah berhak untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala di sana ada permasalahan mengenai perbedaan antara alhamdulillah dan asyukru dikatakan oleh ulama agama bahwasanya alhamdulillah yakunu a'ammu muta'allatan wa akhasu alatan yaitu bahwasannya alhamd dari sisi perkara yang berhubungan dengannya lebih umum namun lebih khusus dari sisi alat yang digunakan untuk memuji sedangkan asyukur as yakuno amma alatan wa akhas muta'allakon asyukur dia itu lebih umum dari sisi perkara yang berhubungan dengannya dan lebih khusus Ashoker lebih umum dari sisi alat yang digunakan untuk melakukannya, tapi lebih khusus dari sisi perkara yang berhubungan dengannya. Apa makna perkataan ini? Maknanya yaitu bahwasanya alhamd yang bermakna pujian, perkara yang dipuji itu ya suatu perkara yang lebih umum daripada alhamd. Dalam artian namanya pujian itu terkadang muncul atas suatu kebaikan yang diberikan oleh seseorang atau ya tanpa ada kebaikan yang diberikan oleh seseorang tersebut. Misalnya seorang mengatakan Ahmadus Syakhsoli Ihsani. Aku memuji seseorang dengan sebab perbuatan bagusnya dia kepadaku. Ini Alhamdulillah, pujian yang diberikan karena sebab kebaikan yang dia lakukan. Dan terkadang pula alhamdulillah diberikan tanpa ada sebab yang demikian. Tanpa ada kebaikan yang diberikan, tanpa ada kenikmatan yang didapatkan. Misalnya seorang mengatakan, ahmaduka Uka Lishanja Adik, aku memujimu dengan sebab keberanianmu. Atau seseorang mengatakan, Aku memujimu karena kedermawananmu, karena kekuatan kekuatan yang ada pada dirimu dan seterusnya. Jadi dari sisi sesuatu yang menjadikan pujian itu muncul itu lebih umum mencakup karena adanya kebaikan ataupun tidak. Adapun makna akhsho alatan lebih khusus dari sisi alatnya, yaitu alat yang digunakan untuk memuji. Karena pujian hanya hanya menggunakan lisan saja. Pujian menggunakan lisan, tidak dengan anggota-anggota badan yang lain. Amma masa bi syukr, فهو على العكس dari hamd. فهو 'ammu alatun wa akhasu it'anata. Manna dzalik, anna syukra أعمل آلة آلة الشكر ثلاثة النساء القلب واللسان والجوارح كما تقدم معنا في القواعد الأربعة عندما تكلم إذا أعطيها شكر فبينا أن الشكر يكون بثلاثة أشياء يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح نبيي الأحضاء طيب وأخس متعلقا بأن الشكرة لا يكون إن في مقابل إن في مقابل إيش نعمة يتفضل بها شخص عليك طيب أنت الله فيك تشكروه على ذلك من جاهز الحديث حديث بوريا في مسند الإيماني أحمد قال عليه السلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس فإذا أزدى إليك يعني إذا منحك شخص معمة وتفضل عليك بإحسان هو تشكره عليه شخص اعطاك لي مالا كنت محتاج للمال تشكره عليه من الصح ان تشكره عليه جيد شخص مثلا اعطاك يعني او تعاون معك بامر بعمل من اعمال تشكره ويجوز ايضا ان تحمده ما له الحمد وليش وماذا والشكر طيب يبقى معنا لو أن إنسان مثلا قال يا أخي أنا أشكرك لشجاعتك هل يصح هذا الجامعة لأن الشجاعة ليست من الإحسان الذي أعطي لك حتى يشكرك الناس عليها ولكن يجوز أن يقولوا يا أفلام نحمدك على شجاعتك نحمدك على شجاعتك بعدها جماعة بعدها ما ستجدهم ان شاء الله يعني عندهم مهارة عندهم يقبلة بدنية وتجدهم يفعل حركات جباز هذا وحركات يعني الحاصل هذه الحركات الألعاب طيب يعني الناس استغراموا لهم فهم يصلحون يقول يا أخي أنا أشكره بهذه المهار التي كانت لا هذا غلط لانه هذا ما نعمت عليها بهذه النعمة وقول الله عزيزي يا نعم الله أعطاه هذه النعمة طيب بارك فيك يفيك فأنت تقول له يا أخي أنا أحمدك على مهارتك وعلى نياقتك البدنية الشاهد أمن وفرك بين الشكر والحمد فالشكر هو موضع والحمد له إيش؟ لا هو موضع لا هو موضع لا هو موضع ولذلك قال العلماء الفرق بين الحمد والشكر والألاقة بين الحمد والشكر أن بينهما أمويا لخصوص من وجه كما تقدم ذكر الفرق آنفا نعم كمدن الشيخ حفظه الله تعالى ملاجب كانت جلاسا بنية ودنتا هكوما أن ترى الحمد والأم dan Ash-Syukr mengenai ash keadaannya berkebalikan dengan keadaan Alhamd. di mana ash kalau dilihat dari sisi alatnya lebih umum karena alat yang digunakan untuk bersyukur ada tiga yaitu hati, lisan dan anggota badan sebagaimana hal ini telah kita lewati dalam pelajaran Al-Quaidul Arba'ah Ketika menjelaskan tentang syukur Namun, dilihat dari sisi perkara Yang menyebabkan timbulnya kesyukuran tersebut Maka untuk syukur lebih khusus Daripada Alhamd Kenapa? Karena syukur itu munculnya Sebagai sebagai timbal balik dari suatu nikmat yang diberikan Ini makna syukur Jadi, sebab munculnya kesyukuran adalah sebagai timbal balik dari suatu nikmat yang diberikan. Sebagaimana hal ini dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasykurullahu man la yasykurun nas. Tidak dianggap telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Sebagai contoh Mabila seseorang memberikan kepadamu Harta Maka dalam kondisi seperti ini Engkau bersyukur kepadanya Atas kebaikan yang diberikan Demikian pula ketika seseorang Membantu pekerjaanmu Engkau bersyukur kepadanya Karena dia telah memberikan Kebaikan berupa bantuan tersebut Dan dalam kondisi seperti ini Engkau boleh juga Untuk memujinya Yaitu mengucapkan mengucap, uh, Mengucapkan, mengucapkan alhamd, memuji orang tersebut, karena telah kita lewati bahwasanya pujian itu juga bisa disebabkan karena kebaikan yang diberikan. Namun untuk syukur dia tidak bisa digunakan kecuali sebagai timbal balik dari suatu kebaikan yang diberikan, sehingga. Tidak boleh seseorang mengatakan Seperti contohnya Misalnya Aku Mensyukurimu atas Keberanian Yang ada pada dirimu Kenapa? Karena keberanian yang ada pada orang tersebut Bukanlah kebaikan yang diberikan kepadamu Sehingga Tidak betul seseorang yang mengatakan demikian Namun Perkataan yang benar dalam kondisi seperti ini Yaitu mengatakan Ahmad Aku memujimu Karena Keberanianmu Demikian pula seseorang ketika melihat ada Orang yang mahir Yang melakukan gerakan-gerakan Ya melakukan Suatu Gerakan-gerakan yang menjadi kemahiran dia Syah menceritakan Tentang masalah olahraga mungkin Ya maka yang Seperti ini tidak dikatakan aku bersyukur kepadamu atas kemahiranmu tidak karena apa kemahiran tidak ada hubungannya dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita taib jadi sekali lagi kesimpulannya bahwasanya perbedaan antara alhamdu an dan asyukur kalau alhamdu tidak dari sisi alatnya yaitu alat yang digunakan untuk memuji ini lebih khusus karena cuma sekedar dengan lisan Sedangkan asyukur mencakup lisan, hati dan anggota badan. Namun apabila dilihat dari sisi sebab munculnya maka alhamdulillah itu lebih umum atau lebih luas karena alhamdu muncul karena sebab suatu kenikmatan yang diberikan ataupun tidak. Sedangkan asyukur tidaklah diberikan kecuali sebagai timbal balik dari suatu kenikmatan yang diberikan. Jadi hubungan antara keduanya dalam istilah umumum wa khususon min wajhin yaitu umum dan khusus dari satu sisi saja ta'ayum umum dan khusus dari satu sisi saja qala abda'u bilhamdi mussalliyan ala abda'u bilhamdi mussalliyan salatu allah ala nabiyyi maknanya ثماؤه تعالى عليه في المنى الى احنا ثماؤه تعالى عليه في المنى الى احنا وقد ورد هذا التفسير عن ابو العالية الرياح واسمه رفيع ابن مهران البصري رفيع ابن مهران البصري فصلاة الله عز وجل على رسول الله عليه وسلم بمعنى ثناؤه عليه بمعنى ثناؤه عليه أبدأ بالحمد مصليا على أما من الأيبات والدعاء فهو الدعاء طيب مسميا على محمد محمد اسم من أسماء الرسول على عليه وسلم معنى هل من اسماء الرسول عليه الصلاة والسلام طاه وياسيم او او ايش ها هل من اسماء رسول طاه وياسيم من يعرف ارفع ايده ها من نثبت طاه انا نزل علي في القرآن ولي تشقع يعني طاه ليس من اسماء الرسول ها وياسيم ايش ها هذه طاه وياسيم أه الحروف المقطع في بداية الصنم طيب كمان ماذا يعرفنا وفقاً إذن يُسمّى على محمد محمد اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسميه جده سماه جده باسم محمد طيب وله اسماء عدة. له اسماء الده كما جاء ذلك في الصحيح من اسمائه احمد محمد الحاشر العاقب الماحي نبي الرحمة نبي التوبة المقفى عدد من هذه الاسماء Kemudian berkataan mu'alif Musallian Ala Dalam bait beliau Abda'u bilhamdi musallian Ala Muhammadin khairi nabiin usila. Musallian Ala Salawat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Atas nabinya Maknanya itu pujian Allah subhanahu wa ta'ala Atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di sisi makhluk-makhluk Yang tinggi di Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana penafsiran ini diterangkan oleh Abu'l-Aliyah al-Riyahi Yang namanya Rufai' Ibn Mihron al-Basri Adapun pun salawat dari para hamba Maknanya adalah doa ad Kemudian Ala Muhammadin Muhammad salah satu nama di antara nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Syekh bertanya tentang permasalahan Toha dan Yasin. Apakah kedua lapan tersebut termasuk nama dari nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau menjelaskan bahwasannya bukanlah nama-nama dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan itu adalah huruf-huruf muqatta'ah Yang ada di awal-awal surat dalam Al-Quran Dan nama Muhammad ini Yang memberikannya adalah Kakek dari Rasulullah SAW Selain itu Nabi kita Muhammad SAW Memiliki nama-nama yang lain Sebagaimana telah Tetap hal itu dalam Hadit yang sahih Di antara nama-nama beliau adalah Ahmad ومدين محمد نما ينلين الحاشر العاقب الماحي تجاء نبي الرحمة نبي التوبة دن المقفاء طيب الفرق بين أحمد ومحمد في المعنى الفرق بين أحمد ومحمد محمد قالوا هو المحمود حمدا بعد حمد هو المحمود. حمد بعد حمد فهو دال على كثرة حمد الحمدين له فهو دال على كثرة حمد الحمدين له اما احمد فمعناه انه احمد الحمدين لربه احمد الحمدينiros لرب يعني محمود أحمد هو المحمود من قبل يعني من قبل الناس المحمود من قبل الناس فهو يدون على كثرة الذين يحمدونه على كثرة الناس الذين يسمع عليهم جيد أما أحمد فهو يدون على نفسه على أنه أحمد الناس بربه احمد الناس لربه انه افضل الناس حمدا بمن لربه سبحانه وتعالى هذا الفرق بين احمد ومحمد seperti yang di sini ada faedah tentang perbedaan antara nama Ahmad dan Muhammad dikatakan bahwasanya Muhammad dari Mahmud yang dipuji yaitu yang dipuji dengan pujian setelah pujian. Jadi pujian yang begitu banyak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan tentang banyaknya perkara yang dipuji atau hal ini menunjukkan tentang banyaknya orang yang memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ahmad maknanya Iaitu bahwasannya Rasulullah SAW Adalah orang yang Paling banyak memuji Kepada Allah SWT Jadi ini dua perbedaan eh, Jadi ini perbedaan Antara dua nama tersebut Ahmad dan Muhammad Kalau Muhammad Dikarenakan Rasulullah SAW Adalah Seorang yang mahmud yang dipuji Sehingga karena begitu banyaknya Orang-orang yang memuji beliau dia ya, dinamakan Muhammad ini makna dari nama Muhammad Tayyip. Kemudian Ahmad Itu dikarenakan beliau adalah Orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu SWT Dari sisi makna ini. Perbedaan dari sisi makna Antara Ahmad dan Muhammad Taib Wala da, Lafzu Muhammad di Al-Quran Di 4 mawaza' لفظ محمد عليه الصلاة والسلام ورد في القرآن في أربع مواضع أنا سأأتيك بأسماء صور وأنت تأتيني بإيش بالآيات. طيب ورد في آل هذا عمران هذا موضع الأول. لفظ محمد ورد في صورة الأحزاب في صورة الأحزاب ورد في صورة الفتح. وفي رسول محمد اربع مواضع ورد لفظ محمد اسم الرسول عليه الصلاة والسلام فما, فما هي الايات التي وردت فيها هذه هذا اللفظ نعم لا تتكلم يا اخي الله يهديك لا تتكلم فزات الله غير الا باذن باذن مش برجل Berikutnya Lafad Muhammad Telah datang dalam Al-Quran Pada empat tempat Saya akan menyebutkan surat-suratnya Kemudian kalian mendatangkan Ayat-ayatnya Yang pertama pada Ali Imran Yang kedua di surat Al-Ahzab Kemudian di surat Al-Fatih Dan surat Muhammad Nah siapa yang mendatangkan Ayatnya الذي في سوره العمران من يقول انا اريد الصغار الصغار اولا الصغار الكتاكيت اللي يان kecil yang menjawab هه في سوره في سوره ماذا العمران في حد من صغارها ايه هه يعني من 17 سنه سنه اسفل خمسة عشر سنة في أسفل. في أحد يعرف ها. وما محمد إلا رسول قد قلت من قبلني الرسل أن شاء الله. هذا في في صورة الأسرة. الآن في صورة الأحزاب. ها. مرتين محمد هذا أحد منش من رجالكم وأنا رسول الله. أحسن. طيب باقي معانا في سوره الفتح صح؟ <تصفيق> أصغر واحد منهم ها انت محمد الرسول الله والله اللي نلع طيب باقي سوره الفتح ها شو سوره الفتح؟ فصل الله مستعان في سوره محمد نعم احسنت في صورة محمد في صورة محمد ماذا يقول أنا لما ينزل على محمد لما ينزل على محمد ما شاء الله هذه اربع مواضع ورد فيها اسم الرسول عليه الصلاة والسلام في القرى فقط هل هناك موضع اخر من يأتي من موضع اخر ذكرنا اهم العلم هذه اربع المواضع طيب أبدأ بالحدي مسمى للمعنى محمد الخير مبين أرسل رسول محمد هو رسول ونبي فهنا محمد رسول ونبي ما الفرق بين الرسول والنبي هنا مسألة الفرق بين الرسول والنبي هناك أقوال عدة لأهل العلم والذي يترجح والله أعلم أن الرسول هو من جاء برسالة مؤسسة، رسالة مؤسسة جديدة، وأنزل عليه كتاب، ودع الناس إلى هذا، إلى هذا الدين، هذا الرسول، الرسول الذي جاء برسالة مؤسسة، ودع. هذا الدين انزل عليه كتاب رسالة مؤسسة والنبي الذي يأتي يكمل رسالة أو دعوة من قبله النبي الذي يأتي مكمنا لدعوة من قبله ويؤمر بالتبليل ويؤمر بالتبليغ يأتي يكمل ويحيي شريعة من قبله لأن بعض الناس يقول أن النبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ والرسول يؤمر بالتبليغ كيف كيف الرسول لا يؤمر كيف النبي لا يؤمر بالتبليغ إذا كان العلماء مأمورون بتبليغ دين الله وهم دون الأنبياء فما معنى بإيش بالأنبياء عليه الصغير ذلك فالنبي من يأتي ويكمن ويحيي شريعة من قبل هذا يصنى نبي اما الرسول يأتي برسالة يرسل برسالة مؤسسة رسالة جديدة ويوزن عليه كتاب قد تقول ادم ادم نبي بلا شك وليس رسول. ادم نبي اما نحو رسول ادم نبي فاين من قبله ثاني جاء يحيى قبل أولئك نقول هو أصلاً آدم عليه السلام يعني في وقته كان الناس على التوحيد كان الناس على على التوحيد لكن النبي الذي غير آدم يأتي وقد تغيرت أشياء طيب فهو يحييها ويذكر الناس بها من ش في شريعة من قبله mereka bersama, Allah Wa Muhammadin Khairi Nabi Orsila. Pada petangan berikutnya dari bait, di sini penjelasan bahwasannya Muhammad Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Jadi beliau adalah nabi juga rasul. Dan di sana ada permasalahan Tentang perbedaan apa? Tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul Para ulama, Rahimahumullah ta'ala Menyebutkan dalam masalah ini Beberapa pendapat Dan Wallahu ta'ala Yang rajih menurut kami Perbedaan antara Nabi dan Rasul Yaitu bahwasannya Rasul adalah Seorang yang datang dengan Wisalah yang baru Wisalah yang baru yang diturunkan kepadanya kitab dan menyeru manusia kepada agama tersebut Ini Rasul Sedangkan Nabi adalah seorang yang datang untuk menyempurnakan dakwah Rasul sebelumnya Dan dia sama diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia Dan Nabi ini Tugasnya adalah Menghidupkan kembali syariah Dari Rasul sebelumnya Ini perbedaan antara Rasul dan Nabi Kalau Nabi datang dengan Risalah yang baru Sedangkan Nabi Kalau Rasul datang dengan risalah yang baru Sedangkan Nabi datang untuk Menyempurnakan dakwah dari Rasul sebelumnya Sebagian manusia Sedangkan bahwasanya perbedaan antara keduanya yaitu bahwasanya nabi adalah ya seorang yang diturunkan wahyu kepadanya dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini adalah sesuatu yang keliru. Bagaimana tidak diperintahkan untuk menyampaikan? Padahal para ulama mereka diperintahkan untuk menyampaikan ilmu. Tentunya para nabi lebih utama untuk diperintahkan menyampaikan ilmu kepada manusia. Sekali lagi dalam masalah ini perbedaannya Sebagaimana disebutkan tadi Bahwasannya Rasul Itu seorang yang Datang dengan risalah yang baru ya, Datang dengan risalah yang baru Diturunkan kepadanya kitab-kitab Dan menyeru manusia kepadanya Sedangkan Nabi datang Untuk menyempurnakan dakwah Rasul sebelumnya Dari sini Kita mengetahui bahwasannya Adam Adam adalah Nabi. Ya, Adam adalah seorang Nabi tanpa ada keraguan tentangnya dan bukan seorang Rasul. Tapi kalau seseorang mau bertanya bagaimana dikatakan Nabi padahal sebelum Adam tidak ada seorang Rasul? Asy-Syahriqul Tuhol Taala menjelaskan, Nam sebelum Adam tidak ada Rasul, tapi pada asalnya manusia pada zaman Adam. Mereka semua berada di atas Tauhid. Mereka semua berada di atas Tauhid. Sedangkan Nuh beliau adalah Rasul. Ta'lim. Demikian pula nabi-nabi yang sebelum Adam, nabi-nabi yang setelah Adam, Ta'lim. Nabi-nabi yang setelah Adam, mereka semua diutus oleh Allah subhanahuwataala untuk menyempurnakan dakwah dari Rasul-Rasul sebelum mereka. وقوله وذي من اقسام الحديث عده وكل واحد اتاو حدا وذي من اقسام الحديث عده اقسام الحديث هي ثلاثة الصحيح والحسن الضعيف ولكن المقصود هنا بقول المؤلف اقسام الحديث يعني انواع الحديث فانواع الحديث كثيرة تندرج وتدخل ضمن هذه الثلاثة الأنواع الأساسية من الحديث طيب بارك الله فيكم فأقسام الحديث ثلاثة صحيح وحسان الضعيف لكن المقصود بقول المؤلف هنا ودي من أقسام الحديث يعني أنواع الحديث وفي أنواع كثيرة ومن الحسان ومن الضعيف ومن الصحيح تندرج ضمن ضمن هذه الأقسام الثلاثة Dan disini Di antara macam-macam hadith ya, Ada beberapa macam-macam hadith Dan semua ya, Setiap orang mendatangkan Macam-macam tersebut Dan memberikan pengertiannya Kita mengertai bahwasanya Hadith itu cuma ada 3 macam secara umum yaitu sahih, hasan dan daif. Namun, yang dimaksudkan oleh pengarang dengan aksamul hadis yaitu anwar yaitu jenis-jenisnya yang semuanya kembali kepada tiga perkara yang pokok ini yaitu sahih, hasan dan daif ya. Namun, ya merupakan perincian atau pecahan dari macam ketiga macam tersebut. Jadi makna aksamil idah, aksamil hadith idah, Syahadatullah Taala menjelaskan bahwasanya aksam diinginkan di sini adalah anwar. Tadi, maka satu kata w pada al had sudah teranggip. Iana, semua satu macam macam hadith, dah teranggip. Al sahih. وهو تعريف حسن هو تعريف ضعيف هو تعريف الأشياء من درجة منها المفروض في المقتول العزيز المشهور المرسل الشاذ المغضن المعنق ال ال ال كل واحد له تعريف ولا حد والحد ما هو مجانع مانع الحد يعني التعريف هو ما كان جامعا مولعا طيب يجمع جميع افراده فلا يحتاج إلى غيره وايضا يمنع من ان يفرد منه شيء من افراده فهو جامع مانع فعندما معرف اي مصطلح من مصطلحات الحديث بتعريف بحيث ما يحصل هناك ايش استدراف على هذا التعريف او زيادة او نقص في التعريف اذا كان جانب عن ما فما عد يحصل عليه كده هناك بنقص او بزيادة فكل واحد اتى وحدة كله يعني نوع من انواع الحديث له تعريف معين خاص به Wakil wahidin atau wahedah dan masing-masing dari jenis-jenis tersebut, ya, ada pengertiannya sendiri-sendiri. Karena al-had yang dimaksud di sini adalah al-ta'rif, yaitu pengertian atau definisi dari masing-masing jenis-jenis hadir. Dan disyaratkan untuk memberikan suatu pengertian agar pengertian tersebut Jami' mana? Makna jamak yaitu pengertian yang diberikan tadi mencakup semua hal-hal yang diinginkan dalam istilah tadi, sehingga tidak membutuhkan lagi yang lain. Jadi makna jamak mencakup semua yang ingin dimasukkan dalam istilah tersebut, sedangkan ma'nek, ya, dia menghalangi masuknya. Perkara-perkara yang tidak diinginkan Pada istilah tadi Apabila suatu pengertian Atau suatu definisi Telah memenuhi kedua kriteria ini Yaitu kriteria jami' dan mani' Maka tidak akan datang Orang setelahnya kemudian mengkritik Tentang pengertian tersebut Sehingga menambah ataupun mengurangi Dan ini syarat utama dalam menentukan suatu pengertian yaitu pengertian itu harus memenuhi kriteria jam'i dan man'i. 2. Awalu as-sahih huwa muttashil. Ismuhu huwa lam yashdza wa ya'd. Tarwi'u 'adlu ba'dun 'an mithlihi, minkun nadhru fi babtihi wa naqlihi. Hadza sahih Awwalan naqsan من قسم الحديث هو الحديث الصحيح ما معنى الحديث الصحيح الحديث الصحيح هو ما سمعت تعريفهم طيب هو ما اتصر سناده بمكب التام من ضبط عن مثله هو ما اتصر سناده بمكب التام من ضبط مثله الى منتهى الى منتهى ولم يكن شاذ ذم ولم نعلنا ولم يكن شاذ ذم ولم نعلنا هذا تعريف الحديث الصحيح الآن تسمع أنت هذا حديث صحيح يعني اجتمعت فيه إيش الخمسة الأشياء هذه اجتمعت فيه الخمسة الأشياء هذه التي سنفسرها إن شاء الله. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala awwaluha as-sahih wa huwa al-muttasil isnaduhu wa laa mushadd aw yu'al yarbihu tentang jenis yang pertama dari jenis-jenis hadis yaitu as-sahih dan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam bait syair tersebut yang secara mudahnya bahasanya hadis yang sahih yaitu mata salasana duhu binaklen adlim tamit babat andit nih ini ilamun tah walam yakun shad dan muallala yaitu suatu hadis yang bersambung sanatnya dengan penukilan dari perawi yang adil dan sempurna babatnya dari Perawi yang sama juga keadaannya sampai demikian seterusnya mencapai sanat mencapai matannya sampai akhir dari sanat tersebut semuanya dari perawi yang adil dan sempurna lobatnya walamya kunshad dan walamualala dan bukan termasuk hadit yang syad tidak pula hadit yang ada badannya penyakit jadi ini lima syarat yang insyaallah ta'ala akan datang penjelasannya anamra uh, awal اتصال السند الشركah awal في الحديث الصحيح أن يكون المتصل السند ومعنى اتصال السند أن يروي كل راوين عن من فوقه عن شيخيين مذي فوقه هذا معنى اتصال السند منتهى. ان يروي راوين المصنف مصنف الكتاب عن شيخه كل من يروي عن شيخه إلى أن يصل إلى مثل الكلام إذن الاتصال هو والعناته أن يروي الرأي عن من فوقه إلى انتهى السند هذا الممسيط بإيش باتصال السند طيب كفي ولا زيط yang pertama, yaitu iti solus sanat bersambungnya sanat. Maknanya bahwasanya seorang perawi, ya masing-masingnya meriwayatkan dari orang yang sebelumnya, yaitu meriwayatkan langsung dari syekhnya. Demikian seterusnya sampai akhir sanat tersebut. Jadi makna iti solus sanat, yaitu masing-masing meriwayatkan dari syekhnya dan bersambung demikian terus sampai akhir sanat. وقيمنا بنقل العدل الضابط العدل هو المسلم العاقل البالغ الثالث من أسباب الهزق وخوارم المرؤى الثالث من أسباب الهزق وخوارم المرؤى المسلم العاقل البالغ يعني يكون مسلم طيب قد يسمع الكافر في حال كفره ممكن يبدخه في حال صنامه، وقد يكون صبيا يسمع من مسلمة صبي وويبدخه في حال ملوه، زين؟ مجنون ما ما صحيح ما المسلم من عاقل البادر، السالم من أسباب الفسق وخوارم المرؤى، يعني يكون بعيدا عن أسباب الفسق. من الكبائر السرقه الظلم الكذب تضيعهم رزق ونحو ذلك الذي تؤدي الى بدعه تودي الى تفسيقه وخوارم المروءه ايضا يكون بعيدا عن خوارم المروءه ايش معنى خوارم المروه يعني هناك عادات يا جماعه في كل بلدنا يا عادات معينه هذه العادات لا تخالف الشريعة ولكن الناس تعودوا عليها فلو خالفها شخصا ينظر له بمنظار النقص وانه يعني كيف يفعل هذا الشيء غلط خصوصا اذا كان من من يقتدى به من من يش يقتبى به ويتأسى به فينضبع الانسان ان يبتعد عن عن خوارزم المرامة تخلل من المرؤي أدار عن آدم مفسمية أدار عن آدم ترى يراه رجلا لكنها أي مخالف للشريعة مثلا بعض الناس عندما نبص النار أو الغترة دوما لبس الشخص هذا قدح فيه يعني في بعض البلدان ما يمشي الإنسان يحاصر حاسر الرأس بدون غطاء فيروسه هذا عيب كبير. يمكن ما يأخذ حديثه. <تصفيق> وفي بعض البلدان يعني نفيس الماء المطر هذا المطر مطر يعني ما يصلح يركب يسوق هو حج يعني من ذوي العين. <تصفيق> صحيح يعني في بعض أما لا عاجي عندهم. هذا ما طبيعي ما في مشكلة لكن في بعض البلدان عندنا مثلا في صنعة لأنهم ما يسمح طيب دار ربع فيك يأتي واحد مثلا من دول العلم هو يسوق موتر هذا يكون يعني ما يعني ينبغي أن يترك هذا الشيء أما في بلاد يكون طبيعي اعتاد الناس يعني ما في مشكلة واضح يا جماعة لكن مثلا بعض الناس يقول لك يا أخي النحية هذه ناسح لقم نحاهم إذن أنت نعمل تحلق لها يقولوا لا هذا مخالضا للشرع المقصود بالعادات التي ينبغي على الإنسان أن يعني ما يراعيها وأن ما يخالفها هي العادات التي لا تخالف الشريعة هي العادات التي لا تخالف الشريعة أما إذا خالفت العادة الشريعة فتذرب يضرب به عرض الحائط ولا كرامة ويأخذ بما جاء في الشرع إذن هذا هو نعيش العدل مسلم عاقل بالم السالم الفسق الفسك وخارم المرؤة شهر بركتنيا يأيطو بنقل عدل طامد ضمن مانا العدل يعني Muslim Aqilin balihin asalim Min asbabil fiski Wa khawarimil muru'ah Ini makna adil Yaitu seorang muslim yang berakal Yang balig, Dan selamat dari Sebab-sebab kefasikan Dan perkara-perkara yang Menghilangkan kehormatannya Dari si muru'ah Pada Pengertian Adel di awalnya yaitu Muslim Yang dimaksud di sini adalah ketika menyampaikan hadith Adapun terkadang seseorang mendengar hadith di saat dia kafir Kemudian dia menyampaikan hadith tersebut setelah dia masuk Islam Maka dia tetap memenuhi kriteria di sini Karena ketika menyampaikannya dia dalam keadaan muslim. Demikian pula seorang yang masih kecil belum mencapai balik, dia mendengar hadits kemudian menyampaikannya setelah balik maka dia masuk pula dalam kriteria balik. Kemudian asalamin as asbabil fis, yang selamat dari sebar seluruh kefasikan, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang berupa dosa-dosa besar, zina, mencuri. Demikian pula selamat dari kebitahan-kebitahan Kemudian Khawarimil Muru'ah Dia juga selamat dari perkara-perkara yang menghilangkan kehormatannya Dari si Muru'ah Dan mengenai hal ini Syekh Hafizahullah Ta'ala menerangkan Bahasanya yang namanya Muru'ah berhubungan dengan adat kebiasaan Yang ada di masing-masing tempat yang tidak menyelisihi syariah Dan manusia di tempat tersebut Sudah terbiasa untuk Melakukan suatu perkara Maka bila Seseorang dilihat Oleh mereka Menyelisihi adat kebiasaan Tersebut, maka akan Dilihat sebagai suatu perkara Yang aneh Atau ya, menghilangkan kehormatannya Terlebih lagi Bagi orang-orang yang Dipaluti jadi muru'ah ibarat suatu adat ya, Suatu adat kebiasaan yang ada di suatu tempat Yang tidak diselesihi ketika dia tidak menyelesihi syariah Misalnya memakai imamah Memakai imamah ini pada suatu tempat merupakan perkara yang menjadi adat Sehingga ketika seorang keluar atau jalan Tanpa memakainya dengan membuka kepalanya ini Akan menjadi aib di sisi mereka Bahkan Mungkin tidak akan diambil Hadis dari orang yang ya Pergi atau keluar tanpa Memakai imamah Demikian pula Perkara mengendari motor Ya mengendari motor Kalau di negeri Ya di yaman Ini merupakan perkara yang tidak Ya tidak bagus tidak diperbolehkan tidak menyelisihnya adat menyelisih adat kebiasaan mereka namun karena di sini merupakan perkara yang biasa tidak mengapa untuk seseorang ya naik motor dan mengendarainya <tuh> namun untuk seperti masalah liha masalah jenggot maka ketika datang orang wahai saudara aku kaumku menyelisih kebiasaan dengan memanjangkan jenggotmu Ya kebiasaan manusia di sini tidak perlu memanjangkan jenggot Maka ya tak katakan bahwasanya adat kebiasaan yang hendaknya seorang menjaganya adalah yang tidak menyelesaikan syariah. Adapun mencukur jenggot itu adalah sesuatu yang menyelesaikan syariah sehingga tidak boleh seseorang kemudian mengikuti adat ya dan menjatuhkan dirinya dalam penyelesaian syariah. Maka adat yang demikian ini. Hendaknya ditinggalkan. Kita salah satu pendapat adalah adli atau adab tu. Adab tu yang kau sembelok sembelih. Adab kitab, adab tu sadren, adab kitab. Maknanya maksud adab tu asadur, ialah membuktikan semua yang dia بحيث يمكنه من استحضاره متى شاء ان يثبت في صدره كل ما سمح من شيء عند الترقي بحيث يمكن ان يستحضره متى شاء هذا سم حافظ ضابط ضبط الكتاب صيانهه لديه ان يسون الكتاب الذي كتب فيه عند ان كان يتعلم على شيخه ان يصنع كتابه منذ تلقى وتحمل ويصححه وصححه طيب فهذا يسمى ضبط ماذا ضبط نعم كتاب فيصولهم صيانته منذ تلقى متحمل وصححه إلى أن يؤدي منه إلى أن يصلح منه ناش معلما يؤدي منه فهذا ضبط كتاب إذن الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب فضبط الصدر ويثبت ما سمعه منذ أن تلقى عن شيخه بحيث يمكن ان يستحضر ما حفظه وقت ما شاء كتاب هو ان يحفظ كتابه وان يصوم كتابه منذ ان تلقى وتحمل و ويصحغه الى ان يردش منه يحفظ عنده في حفظا عنده كلما صدع فائدة من شيخه كتبها او تعليقا او تنبيها كتبها ثم يصحه على شيخه يقرح عليه مرة ثانية او على شخص زميله بحيث انه يكون فاجة لهذا الكتاب ما يكون دخل عليه بعض الحاديث النفذة من حديث شيخه وهو يقوم يرويه عن شيخه طيب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 baik dapat atau dalam bahasa kita saya dia tekankan kekokohan kekokohan sadri yakni kekokohan hafalan yang kedua dapat kita yaitu kekokohan dari sisi penjagaan kitab yang pertama dhabtus sadr yaitu seseorang mengokahkan semua apa-apa yang telah dia dengar dari syekhnya dia kokohkan hafalan tersebut Binana memungkinkan orang ini untuk bisa mengeluarkan hadis tersebut kapan saja dia inginkan. Ini namanya mutsaddir. Jadi seseorang yang telah mendengar suatu hadis dari syekhnya kemudian mengotahkan alalan hadis tersebut yang ketika dia menginginkan untuk mengeluarkan langsung bisa mengeluarkan. Orang yang seperti ini keadaannya disebut dengan hafid. Ya, hafid Kemudian yang kedua adalah daktu kitab. Kekokohan dari sisi penjagaan kitabnya. Mananya dia senantiasa menjaga kitab yang dia miliki. Ya, dia menjaganya semenjak dia mengambil ilmu, mengambil hadis dari syekhnya, kemudian ketika dia membawa hadis tersebut dan menjaga kebenarannya, kebenaran yang dia tulis sampai dia menyampaikannya kepada manusia. Dia betul-betul menjaga kitab ini. Ya. Dia pertama kali berusaha agar yang dia tulis itu betul-betul benar, kemudian dia menjaga tulisan tersebut agar tidak dimasuki oleh perkara-perkara yang lain yang bukan merupakan hadis dari syekhnya. Jadi kesimpulannya, abdabat ya, yang disyaratkan di sini ada dua jenis, yaitu dabtu sadrin yato kokohan dari sisi hafalannya dan dhabtul kitab kekuatan dari sisi penjagaan terhadap kitabnya maka huwa 'an mithlihi ila muntaha yani an yakun rijal as-sanad kull rawi dhabt wa hadd dhabt wa hadd wa hadza alladhi yariuhu dhabt wa hadd idza الكربان ينتهي الكلام يعني الكربان ينتهي سند من الكلام طيب فنقول هنا بنقل عذر التام ضابط عن مثله يعني يكون الذي الراوي عن الذي يروي عنه أيضا ضابط وعذر هذا جميعا عن مثله إلى منتهى إلى منتهى السنة يعني إلى نهاية السنة قد انتهى السند بخرون النبي عليه السلام قد انتهى السند بخرون الصحابي قد انتهى السند بقد الكافعي واضح جميع الشاهد ان رجال السند كل راوي يروي عن من فوقه يكون ضابط وايش وايضا berikutnya anth lihi ila muntaha maknanya itu bahasanya pada saat ini yang diriwayatkan dari seorang perawi yang adil dan mempunyai babat yang sempurna meriwayatkan juga dari orang yang semisal meriwayatkannya demikian dari orang yang semisal jadi seterusnya dari seorang yang adil dan tamak babat meriwayatkan dari seorang yang adil dan tamak babat sampai akhir dari sana tersebut dan Berakhirnya sanad bisa berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berakhir kepada seorang sahabi bisa juga kepada seorang tabi'i. Yang jelas, yang disyaratkan di sini yaitu bahwasanya dalam sanad tersebut untuk bisa disebut sahih harus terpenuhi padanya yaitu perawi yang adil dan dapat meriwayatkan dari yang semisal dan yang semisal sampai pada akhir sanad. وقوله ولم يكن شاذا ولا معلنا شاذا ولا معلنا الشاذ الشاذ هو مخالفة الشذوذ فيها مخالفة مخالفة من يحتج به لمن هم أولى منه إما عددا وإما صفة إما عددا وإما صفة الشاذ يقال هذا شاذ يعني حديثه مخالف هذا الراوي الراوي الذي يحكم على حديثه جيمة شاذ هو حصل هو يحتج به يعني إما أن يكون من الرجال الصحيح أو من الرجال الحسن يعني إما أن يكون ثقاء أو صدوق اي موح هذا الشخص وهذا الروايخ خانف روا رواية تخانف رواية الثقات الاخرين الثقات الاخرين او تخانف العبيد الاكثر او تخانف العبيد الاكثر نبينا رواه عن هذا الشيخ فمثلا عندك الشيخ الشيخ والمية كله من عبد الله جدر هذا عبد الله والشيخ يروي عنه رائي واحد اسمه محمد محمد روى عن عبد الله طيب وايضا هناك تنميذ لعبد الله اخرين غير محمد مثل زيد وعلي وصالح طيب هذا الراوي الذي هو محمد جاء برواية عن شيخي عبد الله لم يأتي بها هؤلاء الثلاثة عن شيخين عبد الله فيصحكم على الحديث وعلى الرواية التي من طريق محمد على عبد الله بأنها شاذة لأنها, لأنها خالفت العدد من الرواة. الذي نرى هذا الحديث عن شيء حنين عدنا ولم نذكره يعني هذه بوايا زيادة طيب هم يذكرون ومن سماه البيات التفصيل فيها فيها تفصيل قد قد يكون من هذا وثق منهم فهذا منبحث آخر لكن نحن نقول جثامها وريثات وهو ثقل فهذا ثقل واحد روى عن هذا الش... عن شيخه وهولا روى عن مصر الشيخ ولكن هو جاء بشيء ما جاء به هولا في سمايش حديثه شاب ذنب فهو ثقة محتج روايته يعني هو الرجل محتج به فخالف منهم هم أولى منه إما عددا وإمايش وصفا نعم هذا الشاب syarat berikutnya pada hadis yang sahih wala yakun syadzdan wala mu'allal hadis tersebut ya tidak syad tidak pula berpenyakit mana syad yakni muhalafatu man yuhtajju bihi liman adadan aw sifah yaitu penyelisihan dari seorang perawi yang bisa Dijadikan hujjah dunannya Yaitu perawi yang Bisa menunjukkan hadis menjadi sahih atau hasan Atau dengan kata yang lain Seorang perawi yang fikah Atau seorang perawi yang seduh Nah penyelisihan Perawi yang keadaannya seperti ini Terhadap Perawi yang lebih Utama darinya Lebih utama dari sisi Adat yaitu dari sisi jumlah Atau lebih utama Dari sisi sifat Sebagai contoh, ya, misalnya Abdullah. Ini Abdullah yang menjadi syaikh. Meriwayatkan darinya Muhammad suatu hadis. Dan di sana ada murid-murid yang lain dari Abdullah seperti Zaid, Ali dan Saleh. Kemudian datang Muhammad yang meriwayatkan dari Abdullah dengan suatu riwayat yang tidak diriwayatkan oleh ketiga perawi yang lain yaitu Zaid, Ali dan Saleh. Maka dikarenakan para wira-wira tersebut semuanya adalah para wira yang Mahdi Junbi yang bisa dijadikan hudjah Karena tuduhannya sikoh atau sedu. Ya kemudian yang menyelisihi adalah Muhammad saja. Menyelisihi jumlah yang lebih banyak maka hadit yang demikian keadaannya Dihukumi sebagai hadit yang syad. Kemudian pula ya ketika Seorang menyelesahi perawi yang lain yang lebih utama dari sifat, iaitu yani perawi yang lebih sikoh. Seorang perawi yang satu, misalnya so, atau ketikahannya kurang, menyelesahi seorang perawi yang lain yang lebih tinggi ketikahannya. Dan pada permasalahan ini ada perincian yang lain. Wakilmu, wala Muallim, wushad wala Malum, alailah. فهذا بسمنا بسمين عمة قادحة وهذا هو المقصود هنا وعمة غير قادحة فالعمة التي هي غير قادحة هذه ماذا مشكلة تبين كإذنان ثقة بثقة يعني يأتي شخص يروي طيب عن حناس بن زيد مثلي يا في رواية في هي من طريق حمد بن سلمان وابيع حمد بن زيد هذا ثقة هذا ثقة ما في مشكلة هذه أمة صح لكنها غير قاضحة ما تقدح في صحة الحديث لكن المقصود هنا أنا إنها غير قاضحة أنا إنها غير قاضحة وهي سبب خفي تقدح في صحة الحديث مع ان الظاهر السلامة منها مع ان الظاهر السلامة منها سببا خلفي يقده في صحة الحديث مع ان الظاهر السلامة منها هل نسمى عدنا قادحة عدنا قادحة يعني يكون السند كله ثقات ومتصد ولكن تأتي عنه ظنها جهابذة علماء الحديث وليس كل علماء الحديث وانما جهابذة علماء الحديث وهم كمل لا يا... يلقى حدا في نفوسهم ان هذا الحديث فيه عندنا فيه يعني هذا ان انه رؤيا متصلا وهو موقوفا يعني رؤيا رفعا وفنوقفا عن الصحابي وماذا وإما كذا وإما كذا الشاهد هذا له مبحث خاص فالعالم يقول هذا الحديث صح أنه يتصل للصناة وأنه دجاله وطن من ثقناه وكذا ونكفيه أدنه فهذه العلمة تجعل المحدث يتوقف عن هذا الحديث ويخدم عليه للبعث إن فيها إيش؟ فيها لأنها تقبح في صحة الحديث ومن العلماء الذين ورفوا بفهم العلم الإنمام الدار قطم قلف كتابه العلم الدار وهكذا وهكذا أيضا التربض رحمه الله وقد ذكر شيئا من ذلك في آخر كتاب والسلم و قد شرح كتاب الامام الترمذي ابن رجب رحمه الله وكذلك امام مسلم و غيره من البخاري الحاصل قبلنا من علماء الحديث من تجد ماشي يستن هذه العلل هذا يعني نعم فكان باليكه اللي هي hukumnya sahih wala ma'allalah tidak boleh hadis ini ada illahnya yaitu ada penyakitnya dan illah dalam suatu hadis terbagi menjadi dua illatun qadihah wa illatun ghairu qadihah yaitu illah atau penyakit yang qadih yang penyakit tersebut mempunyai akibat terhadap kesayahan hadis tadi Kemudian yang kedua lagi rokaahiyah yaitu inilah yang tidak mempunyai akibat terhadap kesahihan suatu hadit. Tidak ada muskilah untuk jenis yang kedua ini. Tidak ada permasalahan karena tidak memberikan akibat perubahan hukum pada suatu hadit. Sebagai contoh, misalnya diperselisihkan suatu riwayat dari Hamad ibn Zaid atau Hamad ibn Salamah. Perselisihan yang seperti ini tidak Berpengaruh pada kesohihan suatu hadis kenapa? Dikarenakan kedua perawi tersebut sama-sama thiqah. -sama Walaupun terjadi perselisihan memang, tetapi tidak berpengaruh pada kesohihan suatu hadis sebab perselisihannya masuk dalam kategori illah ghairu qadihah. Kemudian illah yang satunya yaitu illatun qadihah, maknanya adalah sebab yang kafiyun tajduh di sijhat al hadith, ma'ana al zahir minha, yaitu sebab yang tersembunyi, yang berakibat terhadap perubahan hukum pada kesahihan suatu hadith, bersamaan dengan perkara yang nampak bahwasanya hadis tersebut selamat dari penyakit tersebut. Jadi Ilah yang tersembunyi Suatu penyakit yang tersembunyi Tapi penyakit ini berdampak Bagi kesohian hati tersebut Padahal yang nampak secara Wahir Dia selamat dari penyakit tadi Dan Untuk jenis yang seperti ini Mengetahui ilah yang qadihah Tidaklah mengetahuinya kecuali Ulama Yang betul-betul mumpuni Dari kalangan ahli hadir tidak semua ahli hadis mengetahui perkara tersebut. Di antara contoh, pintu illah yang qadhihah misalnya suatu hadis turankan datang dalam dua keadaan secara marfu' atau dan secara mauquf. Kemudian ternyata yang rajih hadis tersebut mauquf, yakni berhenti pada seorang sahabat saja. Pada pembahasan illah ada pembahasan yang khusus tentunya dan di antara para ulama yang mempunyai dalam ilmu ini Di antaranya adalah Imam Ad-Daruh Qutni mengarang sebuah kitab Dengan judul Al-Illal Demikian pula Imam Ad-Tirmidhi Belum menyebutkan dalam akhir dari sunan beliau Pembahasan al -Ilal Yang kemudian disyarah oleh al Hafidz Ibn Rajab Dan juga Imam Muslim dan Imam Bukhari Serta yang lainnya Ya وبذلك يكون قد انتهينا من تعريف الحديث لماذا الصحيح اولها الصحيح هو ماتصن هذا الاول اصنادي هو لم يشده وعلم يروي عدل ضابط العلم مثل ايه معطمد هو ماتصن خمسة شروط طيب من تعريف الحديث الصحيح اخيرا الصحيح هو ينقسم قسمين. صحيح البداتي وصحيح الدبوره اصل البداتي تقدم تعريفه عندما استمع فيه الخمسة درس الشرط اما صحيح الدبوره فهو الحديث الحسن لذاته اذا تحدد طرقه الحديث الحسن لذاته اذا جاء من غير وجه طيب حديث حسن بغيره ويأتي رمية اخرى حديثه حسن بغيري ثاني فائدة اخرى هذا ما بمجموعها يرتقي الحديث لدرجات الصحيح لغيره هذا كان ما قبل الاخير, الأخير. اخر فائدة اصح الاسانيب المسمى بالسلسل الذهبية tahfidz ini bagus. Asah hadis yangسمى silsilah ذهبية. Saya bagikan buat bagi. ulah. Hak tasarifan. Hadis hadis yang ini kita telah selesai dari pengertian hadis yang sahih. Yaitu sebagaimana disebutkan di depan bahwasanya hadis yang sahih harus terpenuhi padanya lima perkara, yaitu bersambungnya sanad, kemudian dinukilkan atau diduatkan dari seorang perawi yang adil dan sempurna bebannya, kemudian demikian seterusnya dari perawi-perawi yang semisal sampai selesai sanad dan bukan termasuk hadis yang syad tidak pula berpenyakit. Maka apabila suatu hadis terpenuhi lima syarat tersebut, bisa dihukumi sesungguhnya. Dan hadith yang sahih terbagi menjadi dua Sahih li dhatihi Dan sahih li ghairih Ada pun sahih li dhatih Maka sebagaimana yang disebutkan Pada pengertian di depan Sedangkan sahih li ghairih Yaitu suatu hadith hasan li dhatih Itu hadith hasan Yang pada Hadith pada zatnya itu memang hasan Ya Hadith itu sendiri hasan Apabila ya berbilang, jadi beberapa hadis yang hasan beberapa hadis yang hasan ber bergabung atau hadis hasan li ghairi dia dihasankan dengan sebab penguat yang lain dari hadis-hadis yang daif apabila ia ya, datang dari berbagai macam sisi dalam berbagai macam sisi datang dari sisi-sisi yang banyak sehingga ia ya, bergabung akhirnya keadaan yang demikian dihukumi sahih li ghairi ini dua jenis sahih ada sahih lidzati dan sahih ghairi. Kemudian faedah berikutnya yaitu mengenai asahhul asanid, Sanat-sanat yang paling sahih atau disebut juga silsilah zahabiyah yaitu rangkaian sanat emas rangkaian sanad emas yang perlu untuk kita hafal. Tadhihi silsilah az-zahab asahhul asanid usmma bisilsilah zahab هي ما رواه نافع مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر فإذا رأيت اسمنا دن نافع المالك عن نافع عن ابن عمر فهذه تسمى سلسلة أو تسمى سلسلة الذهب وهي هي اصحه الاسانيد و هي اصحني ايه voiture طيب هكذا معAM yang pertama adalah rangkaian sanad yang berupa periwayatan Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini apabila kalian mendapati sanad yang demikian maka itu termasuk rangkaian sanad yang emas, yaitu rangkaian sanad yang sangat bagus dan asar kemudian menuju ke huzna ters. alhamdulillah. Dengan ini insyaallah taala kita selesai dari pelajaran kita pada pagi hari ini dan insyaallah taala pada badan asar kita akan mengambil sesuatu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Nasallallahu taufiq lima yuhibbu wa yarda kita akhiri sekian subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik inshaallah kita ulangi pelajaran di ya kelasul insyaallah akan ditanya